ان الموت الذي تفرون منه فانهم ملاقاتكم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم بما كنتم تعملون يا ايها الذين الصلاه من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا ذكر الله وذروا البيع فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع, البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون